Ihdena ciratal istiqma ciratal, vilken du inte har nått. Ingen annan är mer berörd än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 Allah bima ta'amlun mazir wakonu uleyhi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 فله أجره عند ربه ولا خوف, عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء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 نعم ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في الخرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خرائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والناخر وللله المشرق والناخر فأينما تولف فثم وجهه الله وللله المشرق والناخر فأينما تولف فثم وجهه الله عظيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون سبحانه بل له ما في السماوات fångar himlar och jord. Och när han ordnar, så är det vad